لا من الصلاة التي يدعى فيها لن يجعله وقتها، من بين الكفر فورا بذي شهوات مرتبة الثورة، الثورية لعناها المضادة لها، هذا فإذا تذكر الإنسان صلاه الفجر وهو توضح، فلا يقول شاءت الوقت. اقبل ان أتطهر الظهر واصلها الطهارة الظهر او انا الان في المكتب او في الوظيفه او في المدرسة ما أتفضل بعد ما أفضل أو بعد ما لا اتفرغ ساصلها بعدما افرغ او بعدما ينتهي الوقت يقول لا صلها فورا ولا تتانى اذا تذكرها يبادر بها في تلك كثيراً من الناس ينشغل ويعد هذا شغلا مضيقا له هذا من الوقت قد خرج كل الوقت وقت وقت للقبر هذا خطا ويقع ذلك كثيراً من الذين يقدمون من سفر لقدم المسافر مثلا وقد اخر ظهر العصر حتى حاث وقت العصر مثلا وقت الوقت وقال إذا نزل الفتحات والأطرافيان، أكن هاي الآن يبقى على المغرب نصف ساعة المغرب يظهر من تواضع المغرب يصل ظهر العصر إلى ذلك الوقت. يعني كلهم. مثلاً الفجر تصل أنه إذا تذكر أن عليه رؤية أو رائسة فلا يتأنّ، بل يبادر بها فوراً. الرجل المغمى عليك يقوم بالألمين لا لعلنا يعني, يعني القول الذي يعنيه العمل أنه يقوم كبدا رسماني الشيخ ذكر أثر عمار وأنه قضى يذكر أثر من عمر أنه قومي عليه وقالوا وقالوا أن ابن عمر أفضح على عمر وقال الله عنه مجمعين يقدم علما بحديث رفيع القلب أن المغمى عليه داخل السنائل لا يعني هو لا يدخل تحت إطلاق الحديث لأن الحديث يجب المجنون وفي القرى إنما فيه هو المجنون حتى يفيد طيب تقديم فقرة النعمة علي الذين أمع. قالوا يعني يعني اجتهادان من عمر وعمّة لكل تعالى إلى الأصل الأصل وجود الصلاة على الإنسان لا جأنا شيء ينسخه إلا حديث رواه القلم ولم يقل المعلم عليه أن قال المجهم يقضي فيها كترتيبها أو على ماذا على ترتيب المذاق يخطئ كثيرا من الناس وبلغ الذين مثلا يشون ما لم قد ذاته صلاة عشرة أيام وعشرين يوم مم. فيقول نقضي مع كل وقت نحلة إذا جاءنا الظهر طغير معه هو من أيام العشرة حتى نصلي مع كل وقت الوقت بعضها الله ومع العصر العصر مع المغرب مغرب هذا خطأ بل يقضيها متوالية فورا فما سمعنا كل ما نشر كان مثلا أنه شفي من مرض وقد هرب يتقاعد من المريض ما يطالب بالصلاة لأنه مريض لأن مرضه شديد لا يعرف ما يقول هترك صلاة شهر أو اقل أو أكثر ثم شفي ونشر نقول له صل كل ما نشفته لو مثلا أنك في هذا صليت صلاة خمسة أيام يعني متواتية خمسة عشر وقت. ثم بعد الظهر صليت صلاة يوم يومين وهكذا كذا إلى أن تقيها في يوم أو يومين كلها فهو راضي. لا تأخدها إلى أوقات الفراغ أو تصلي مع كل وقت الوقت هذا ما لا. ولا يصح النفل المطلق إذن أي قبل القضاء كصوم نفل من من عليه قضاء رمضان ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فإن كانت صلاة كان واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتت صلاه الفجر صلى سنتها قبلها رواه أحمد ومسلم كما ذكر هذه السنوات يصبح تفاوراً ذكر أنه يوالي بينها ولا يتنسل بينها فلما أنه عليه الصلاة والسلام قضى أربع الصلوات التي إذا تقوم من لن يقوم أها روافل بل يقتصر على الفرائض، لكن استهلاً من, من هذا إذا كانت صلاة الواحدة فإنه يقوم أها فصلى الصبح صبح النبي صلى الله عليه وسلم من أخلم من الخندق غلبهم النوم في الطريق غلبهم النوم حتى طلعت شواغته الشمس فصلى الناهلة الناهلة الهجر الناهيرة كما كان يصلي <تصفيق> يعني لا سحر طم اهلا ممن عليه فرض فيجب لما يتنفل بصيام وهو عليه فرض يؤخر النفل حتى يقضي فرضا فاذا كان مثلا عليك عشره ايام من رمضان فصنح ثم صندها ست ثلاثين سواء ولو كان عليك الشهر كله رمضان فإنك تكون شواء كله فإذا انتهت ثواء وعردت أن تأتي بشدة من ثواء فعندك كثيرا وعندما عندك إذا أتيت بها بعده بعد الفرد ولو من القعدة كفى لأنك أتبعت أيامك التي هي فرضا بشدة أيام من أقرب ما يلي. <تصفيق> als er iets is dan zijn we al in de buurt. als er iets is dan zijn we al in de buurt. we hebben er, we dat يمعرفها هي أصول أنه يتمنى أنه يمعرفها أنه يمعرفها ويقول أنه أيامي أنه يصبح حواسر فهده حالة. أن يقلب منيته هذه ويزعلها بعد ما يمره وضوى أيام يجعل يوم هذا الذي يمعرفه من أيامه لكن أيام رمضان هذا هي خلاف والاحتياط أنه laat het dan een nieuw. Als hij wil laten, laat hem een nieuw, omdat hij erover heeft. Want die nieuw, die nieuw, die nieuw. Als يا ساتر شو فلوا، الفله صار انا كلهم ولكن انت لا تفلل حتى وقت صح يعني كنت ايه كنتني تفللتني قبل أن تفلني هذا لا صاروا كلهم يضحكوا يعني ما في حتى تفلني هذا يا شيخ تفللني خالص تو صدق يعني يقول إنه نقل السنة الهام وأنه يعني من يقول منه نقل يصوم منه ذلك فهو أنه مستغن. يعني إذا أنكرنا كارو إذا قاتل كسرنا إذا كسر جماع هذا كارو وفلس الفلو هذا كسرنا لذلك إذا صليت أن تتأن أن تتأن أن تأتي من النزلة إن تلجأ إلى الفلس لأنه ورد ذلك في الحديث. في حوالي عام 8 جواد مثل هذا الوقت هذا هو الموعد المكتوب رأي شاه ذكرت انها يكون لها صوم مثل ما قالت السوفيا حنان قليا هو الذي شوشال قالا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها لا تقبل أن تصوم الشهر الذي عليها شغلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان شغلها شغله يمنعها عن قضاء الفرض، فكيف لا يمنعها عن قضاء النهي؟ لا شك في هذا. وقد رأتنا أن تصوم نهلا، أقدمت عليه ذلك. قديش الشيخ يقول لك السائق، الشيخ يقول الذي يصوم رمضان في شوال ثم يستعيد سنتين ربعه. الطلاب وجيه هل ها؟ يعني الطلاب وجيه هل يمكن؟ لا لا ما يقولون لهم أسلعه أسلعه لستة <تصفيق> أيام عند الله دعاني حتى نطحه شوار لا يستطع له شوار ونظر مثلا أنه في ونجس أول رمضان ولا طهرة له أول... أول شوار أول شوار ثم فل... تصوه شوار ثم تصوه شوار إيه خالف التطور؟ يفوت عليها التطور هذا الخارج؟ هالسل الخارج؟ يعني عمام الحديث من فام رمضان؟ رأس لآه ويسقطب الترتيب بالنسيان لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة قاله بالكافي وإذا نفي صلاةنا أكثر ثم ذكرها قضاها فقط لحديث من نام عن صلاة نوّسها فليصليها إذا ذكرها لا تفطر لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. يعني يسقط التأكيم من نسيانه إذا ذكر أن عليه الصلاوات ولكن لا يدري. أيها ان عليه مثلا ظهر من يوم وعصر من يوم ولا يدري اي اليومين اول هنا حسب ما تيسر يمكن أن الظهر من يوم الاحد والعصر من يوم السبت اذا كان العصر من يوم السبت والظهر من يوم الاحد قدم العصر لأنها اول ثم اعتاد الظهر لكن إذا مثل ما إذن لأيهم الأول يساقط الترقيب وصلّاهم حسب حاله كذلك إذا ضاق وقت الحاضر والصلاة الحاضرة يكان مثلا عليه أرض وطلوات وهو الآن هي آخر وقت الهجر عليه مثلا ثلاث الظهر والعصر والمغرب والعشر والآن لا قيام دون أن تطلع الشمس إلا مثل راشدين. لقد في لانها لأنها ولان ولأن الوقت وقتها. في الوقت قد خرج وقتهم هؤلاء أضل فيأتي بهذا الوقت فيصلي الهجر الفجر ثم لقاه له يأتي من فروات الأخرى ولا يذهب لأنه صلى بيوتها وانتهى وقتها وصلى منذ عندما خرج وقتها وكذلك من هاتفه صلواته من أيام ثم صلى بعدها من أوقات فلا يعيد ما ذو يهم ونبدأ لأنه ساتفه صلوات يوم السبت يصل لي سا يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء والخميس الجمعة ستة أيام الآن كذا كاف ألاستأنس أتقيا يوم السبت ما مني لخذ طلابي وكله لأن هذا لي كم سقة لأن ما تقي لي كل يوم ما تريها ست ولكن تقيه مرة, تقريه مرة تقريه. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا الذي سأله هذا نسأله شهر رمضان في شوال إذا نقول العشر آخر ستهذ نقوله كذا العشر آخر من شوال ستهذ فيها رمضان طيب الشيخ كيف طيب نقوله رمضان لا ستهذ صلاة رمضان لا يا هذا هو المعلم. يا أستاذ، حتى إن خاذا سأل قال، أرأيت الحامل أن سهلها ويحضن لا يسقى ذلك؟ إن نقصات كلها يسقى ذلك في حامل ما يفعل ولا يسقى. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى السادس ستر العوره مع القدرة بشيء لا يصف البشر لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله صلاة حارب إلا بخمار وحديث سلمة ابن الأكواء قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال نعم واجرره ولو بشوكه صححه الترمذي وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى وريانا وهو قادر على الاشتفاق بسم الله الرحمن الرحيم والسلام الله المؤلف أربعة أجلة على وجود سترة العوضة في الصلاة الدليل الأول الآية السليمة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولعل وجه الدلالة هو بالنظر إلى سبب النزول ذلك أن سبب نزولها ردًا على المشركين الذين يطوفون عراه ويدعون أن ذلك من ما وجدوا عليه آباءه فأمرهم الله بأهد الزينة عند كل مسجد أخذ من ذلك als de vlam, en kan hij de oorzaak van de brand zijn, dan is hij niet belangrijk, want is een in de slaap slaan, die de de de de ليس هو كليا يعني كل منهم وإنما بعضهم الذي يستطيع ان يستري ثوبا من أهل مكة يطوف به أو يعيره أهل مكة ثوبا يطوف به وذلك لأنهم يعتقدون أن أهل مكة هم أهل بيت الله وهم مطاحرون مطهرون فهيابهم نغيرة جبيرة أن يطاف بها أما غيرهم فإنهم لا يطوفون بهياب عصوا الله فيها هكذا يقول منزع بيت أن نطوه بهياب عصينا فيها فجعل الله ذلك جولا من قال تعالى وإذا فعلوا فاخشة قالوا وجبنا عليها أعباءنا والله آمرنا بها قل إن الله لا يعمر بالحسر فمن ذمة ذلك هذا الزعيد قد يبحثوا من الآية أن الزينة شائع زائد على اللباس لأن الزينة اسم لما يتجمل به يتحلى به ويكون اللابس له في راية الجمال ولهذا سمعه دينة لكن يطلق على اللباس كلا دينة ومنه قوله تعالى في سورة طاهر التصف فهذه قصة العجل وهذه قصة العجل من زينة القوم ذكر الله أن السامري أخرج لهم عجلا جسدا من الزينة يعني من اللباس فأنه أمر بأن يلقي ويرقو اللباس فاستخذ منه ذلك العجل قال تعالى ورجع المرساة الى قومه ربنا لا يسيرها قال جنسنا خذفتهم من دعبي أعجلك الأمر ربكم قال يا قوم ألم يعذكم ربكم أبل حسنا لأنها أحذفت الموعدين قالوا ما أحذفنا نوعدك بمنكنا لكننا خملنا أعزابا من القوم فقذفناها فغسرت الزينة بأنها هيابا استعاروها من آله الغرب فقذفوها ومن الزينة أيضا باسم اللباس هذا صحيح قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها التفسير الصحيح ان الزينه هنا اللباس الا ما ظهر من اللباس إذن خذوا زينتكم اي لباسكم فالذي هو جمال وزينة ولا تطوف ولا تصل ولا تنسوا الغراث فالدليل الثاني الحديث الخاص بالنساء هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائع إلا بخماع يدل على أن على المرأة أن تسترعارك على الصلاة وأن من العارة رأسها الذي تتخمر به يعني الخمار هو غطاء الرأس والمرأة بالحيظ البالغة فلمتى بلغت المرأة الحيظ لم يصح لها أن تصلي إلا قد فترت رأسها والرأس اسم لننابت الشعر ما ينبت عليه الشعر حيث تغطيه بخمارها واذا كان هذا في النساء فابجى جنس الستر عليهم والدليل الثالث هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا بأس واجره ولو بشوفه لما ساله هذا الصحابي انه يصلي وليس عليه الا ثوب الله فيه. فآمره أن يزوره ولو بشوكا كلمة الشوب تطلق على كل ما يلبس على جزء من البجل يسمى شوب ليس الشوب خاص بقميص صدعي له أكمان وعجير بل العظامة اسمها شوب والقلمة التي على رأسة اسمها شوب والإذار الذي يلبسه المحلي مسمحه شوب والرداء الذي يجعله على ظهرها المحرم يسلح ثوب والسراوي الثوب والطبان الذي يستر العاره ثوب والجبة ثوب والعباءه التي تلف وايض ثوب والجلباب الذي يتجلب به ثوب فهذا الثوب الذي ذكره هذا الصحابي يغلب انه ليس له اتمام ولا جيب من يزاق به انما هو رداء كفاء يتجلب به فأمره أن يذره مخافة أن ينفرج عن عورته إذا ركعه وتجد لا بأس وجره ولو بسوفه فيدل على أن الإنسان عليها يتحفظ إذا كان عليه فرداء قد تجلب به وارتدى به حتى لا يبدو شيء من داخل عورته وذلك جاء يمسكه عن الابتلال والدليل الرابع حكايه الادماغ عن ابن عبد البكر فان من صلى عريانا وهو يقدر فلا صلاه له يعني اجمع العلماء الذين ارتدوا بهم فان من صلى عريانا فلا صلاه له اذا كان قادرا أما إذا كان عاجزا، فإنه معلوم وقد ذكروا أنه تصلي على حسن جحانك ذكروا أنه لن يجد إلا بعض العارة تسر بها عارتهم التي هي من السرطين المطبقين لا يأتي فإن لم تكفي تسر بها الهرجين فإذا لم يكفي الهرجين كثرة أحدهم رقيلا القبول لأنه يستقبل قبلا وقيل الدواب لأنه لنفرجه تصوير السجون وإذا لم يجد شيء أصلي جالس ويوم أمر تصوير السجون وكل ذلك دليل على أنه إذا يصلي على حسن حاله. <تصفيق> <تصفيق> يطلق القميص على, على ما يلحث ورغم يكون له جيب منه أثناء قبل الحديث من قبل الحديث يمكن أن لهم الحديث وأن المرأة قبل المثيث لا بأي إذا ظلت لي دون أحيانا ما تعمل لا، الاجماع مستانسا على العالمنا يعني الاجماع لا بد له من دليل غالبا ولكن يستانسون بالاجماع فيستدلون به على ان النص ذابط لم ينسخ ولم يعارض قد يقول قال هذا النص يمكن أنه قد نسخ أو جاءنا أمام فإذا وجدنا عمل الأمة عليه استأنكنا أنه إثاث باكر على ما كان عليه تعورة الرجل البالغ عشرا أو إفرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة لحديث علي مرفوع لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخد حي ولا ميت رواه أبو داود وحديث أبي أيوب يرفعه أسفل السرة أو فوق الرخبتين من العورة وعن عم بن سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والرخبة عورة رواه مدار قطني ودليل الحرة المميزة أو, أو المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذه هي... تدلة على أن ان هذا مقدار العوره فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبرج فاخذك ولا تنظر الى فاخذ حي ولا ميت هذا بحال غير الصلاه دليل على ان الفاخذ من العوره قد روي فيه الحديث عن جارحه الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالفاخذ العورة عندما رأىه مطجع قد أمرز فاخذه قال ربط فاخذك فإن الفخذ عورة ورؤية أيضا عن علي فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة ورؤية عن عبد الله بن جحش وإن كان تساليتها قد يكون فيها مقال لكن يتقوى بابها ببعض ونروي أنه صلى الله عليه وسلم انحسر فاخده وهو راتب برجوعه من تضل من خيبر يكون ذلك عن غير عد لما أنه انحسر عنه في الإذار وبقي من خشف دامه يقال إنه لم يتعمل ذلك ولم يكون يعني متنكنا من تنافيه من شغاله بركوبه كان قد أركب خلفه صفية عندنا اصطراها فأثادنا هذا أن الفخل من العرّح ومعلوم أن الفخل ينتهي إلى ضخضه ولأجل الاحتياط أدخلنا ضخضة جملة العرّح وكذلك قد يرد ايضا حديث انه صلى الله عليه وسلم كان مره قد أبرز فخذه وهو على جراشه او بعض فخذه فدخل ابو بكر ثم عمره كذلك ولما دخل عثمان قام واستوى استطع وستر قدميه وقال إن عثمان رجل حي في رواية الألاء استهليم بجرم فاستهليم هم ملائكة فهذا لا يدل على أن الحقيبة ليست بعارة وإنما يدل على أنه حاجر يكشف بعضها عند بعض يفيد الأحيان عند من يألس فيهم ويجرأ عليهم لا كشف رعباً ثم من هذا من جمله الادله ومن ادله ايضا هذا الحديث الذي فيه ان ما فوق الركبه وما تحت السره فانه عره عره ذكروا ان هذا بالنسبه للرجل الرجل يعني وكذلك إذا الرجل من العشره فنفوق en die andere kar van de biljoeg, en van de biljoeg, en die andere de biljoeg, die andere kar van de biljoeg, en die andere kar van de biljoeg, en de biljoeg, die en die andere kar van die de van de de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 الثوءة هي العورة سميت لذلك لأن الإنسان يستاء لكشفها وكذلك يلحقه العار عند كشفها فلا جرم من سميت ولما كان كذلك كانت الصلاة أهم العبادات وكان لإنسانها وأهميتها أن تسترى فيها هذه العورة التي يحصل فيها الاستياء ويكون كشفها دليلا على الاستهانة ودليلا على احتقار العبادة ونحو ذلك وبلا شك كشف العورة حتى يصلها تعليم أمام الناس وبلا اسم أكواب ونحو ذلك أنه دليلا على الإهانة الحواد وزليلا على الزل وظلالة والنذالة ولأجل ذلك ترد به الشهاده فمن الذي ينشعه مكسوب العربة ومكسوبا بعض العربة في الاسواق يكون مغدود الشهادة حيث أنه أسقط هيمته عند الناس ويجرأ عليه الصفاء إذا كان على هذه الحال ويستطلون أنه لسفاهته لا حمة له ولا حق له فلما كان كذلك كان دنيئ الهمتي لسافق المرؤة إذا كان هذا من خارج الصلاة فكارها بالصلاة فالصلاة لها عمتها ولها أهميتها فكان من تمام ذلك ان كل من كلف او قارن التكليف عليه أن يستر عورته فيصلي ياتي الصلاه وقد ستر مننا وستر ما هو العاره التي كشفها يعوق كشفها ينفقه العار ثم الصغيره التي بولا الحيض التي لم تحهم ذكر أن عارتها كعارة طيب لمنحوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة هائم إلا بخما يفهم منها أن التي لم تحهم فلا تحاكر عارتها لا مأساة لكشب بعضها لا مأساة تأثمات رأسا ونحوها وذلك لأنه قام حائر وهذه لن تحذر فهذا يجوز أن تصلي بدون حمار وركسلت رقمتها وثاقها وثاقيها وعرضيها إذا كانت تصلي رتالي فأني لن تأبع فينا النحير بذلك ذلك أن لا ما هو الأصلي وراك كان هذا اللي عايز اماات لخارج يا ستر الصالح درس صلاه في الطريق بي بين حجه العوره يعني من العوره عوره تخف مخصص المغنبه مغطى المغنبه على القبض الكبير وهذه يحمى كشفه والمخصص يحمى يعني في <مم>. من يعني كل العصر هي والدبر الأصل ولكن جعل له هنا حمر وحريما فجعل ما تحت الشرة ومهوط الركبة من باب الحمر فكثره كله ولو يخالج الصلاة لازم وكشف شيء منه جناءة ورجاله، إنما هرقوا في الصغير قال الصغير الذي يدل العشر أو بس لو كشر البخال أو السرعة أو نحوه فلا إهله لعدا التكبيره وأن قارب التكبير فإن هو صاحب مكالمة لا لا وعورة ابن سبع إلى عشر فرجان لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن بلوغه فالحرة البالغة كلها عورة في صلاة إلا وجهة لما تقدم ولحديث المرأة, المرأة عورة رواه الترمذي فقالت أم سلمة يا رسول الله وصل المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داول ثم المرأة منكر أنها كلها عورة إلا وجهها والصلاه <صفيق> نقصر المرأة إلى قسمين فرضة وانا ولما كانت في تحتاج إلى خدمة وتام غزء تخدم أهلها وسيدها ومن أمام سيدها خف ذات العارة في حقها فجعلت كعارة الرجل فجاز لها ان تصلي مكشوفه الراشي ومكشوفه الرنق ومكشوفه اليدين او العودين او الساقين وليس كذلك الفضه فالفضه هي التي ليست رقيقه ليست يانق واما الامه فهو اسم لكل من هي رق او ضعف رق فيدخل فيه المبعضة التي بعضها خض وبعضها رفق وكذلك المدبرة التي علّق عسقها بالموت وكذلك أم الولد التي ولدت من سيدها وحرم عليه بلعها وبقي عسقها معلقا بموته فإذا مات عتقت من راس المال وكذلك المكاتبه التي اشترطت نفسها من زوجها من سيدها بثمن مؤجل كل هؤلاء لهم حكم الامن عرضتهن محفظه كعرضه الرجل أما الفرة التي ليس فيها شيء من ازرق فكلها عرضه الا وجهها ورد ذلك في عثر او حديث لأن كل الحضرة عورة المرأة عورة ويطرح لكومها عورة أنها عورة أمام الأجانب بغيث لا تكشف شيئا من جسدها لأنه يكون سببا للهكنا ولو أصابرها أو كفتها أو قمنيها وفي الصلاة عوضه كلها ولو كانت خاليه لو لم يكن عندها احد لا بد وان تشترى جميع بدنها الا الوجه فقط فتشترى الكفين لانهما من جنه الجسد هذا على القول المختار وتشترى الراس الحديث الذي هو. الأمر مخماع وتستروا القدمين لهذا سديد عم المسلمة حيث أرخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي وليس عليها إذاق لكن يكون عليها رداء ألسا زر يكون عليها ردا أو جذب فالجلل الذي ستتجلل به يسمى جلباباً فإذا كان هذا الجلباب أو يلد ثابتاً يغطي ظهور قدميها هكذا قال عليه الصلاة والسلام عم سلم يغطي ظهور قدميها يعني حتى أصابع القدمين لا بد أن تشفرها فذب ذلك على انها لا يغطي لها كشف القدمين ولا كشف الكفرين ولا كشف شيء غير الوجه، لكن الوجه يبقى تسطره إذا كان عندها أجانب يلمس أطرافه وليس كشفه للصلاتي مبيها لكشفه أمام الأجانب، لأن لأن وجه المرأة هو مجمع زينتها وبه تحصل الفتنة. وبهيره مدى جمالها أو جمامتها أو غير ذلك فلا تكسبه أمام الرجال الأجانب ولا في الصلاة فإذا كانت تصلي وعندها من ليس بمحر فعليها أن تكثر وجهها وإذا كانت خالية فتكسبه ولو كانت خالية لا عندها أحد أبدا فإنها تسفر بدنها كلها حتى لو كانت في ظلمة، لو كانت في مكان مظلم، ذلك وظلاء يجوز لها أن تسف كثيها ولا قدميها ولا شيئا من جذبها <تصفيق> انتظر يجرى الأحلى بأكثر على المواهد المسلم إذا قاله يعني مستقلاً لوارثة إذا قاله مستقلاً هذا لك إنه عاد لأن كل نسان يرى ان زيادة زيادة صنع أكثر من المواهد فهذا إنها عادة إذا قلنا أجيه عادة محمد صار فإذا لم تكن ماذا محمد sorta... أفضل على وأن خطي موضوع أزاقه وعادة أنها لا تكون جميلة انها لا تكون رياضة معنا في العطارات قمت لا تعتني في ولا تجن من نفسها تذيّن ولا <الولاي> بأرتسال <في> وتنظّن <تنضحين> والخزان لا أخفتها عنها لكن لو وجد جمالاً يكونوا تكونوا بها الإماء لغاية من الجمال إذا مراجعنا الرجال اشتتنا الرجال بهم هذا المسألة و أجدنا ولا كل لكن انه انا صوت كيسه لك صوت انا نسيتك يا سلام يلا قال لي يرفع قال في جرح وخمار لا عليه حجاب قال نعم <تصفيق> اذا كان سابرا يغطي وضوءه تمام يعني جاء الرلّة عادةً أنه وكذلك الدرع الدرع هو مهل الضباعة والردع فالجلبة منه تتجنب منه والثمار الذي على الرأس ما بقي إلا منه لهذا علّة إله الرلّة قضى له رسوحاً أنه ذكر اجاز لها أن تصلي على هذه الحاله جاءنا الامر بستر راسها بالخمار وجاء جاء بستر بدنها بالدمع وستر بقيه جسدها بذله قال الوجه لم يدل ما يسبب كشفه ذاتكشفه هو في هذا بسم الله الرحمن الرحيم نعم الله أكبر عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد عن محمد بن زيد ابن قنفلي أن أمه أن سلما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال السائلة فقال السائلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال السائلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في إثناء الحافن من أذيه بدل عنه، وعزوه ليس له ذكر في شيء من الكتب، وأظن هو من بعض النساخ، فلم يكن من الحافن. وفي الحديث علة الأخرى، وهي بن دينار هذا ذرعة، وهو مع كونه من عسونه من رجال القارئ، فإن فيه ضعف من قبل الحظ، فمثل هؤلاء يحج به عند التفريط والمقارنة، قد رواه النادر عن محمد بن رضي. ابن قنفد عن أمه أنها سألت من سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المراه من الثياب فقالت تصلي في الحمان والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ومن طريق مالك أخجه أبو داود والبيهقي وتابعه عند جماعة, وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد عبد الرحمن بن سحق عبد الرحمن بن وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا هذا هو الصلاة وأما رفعه في من ابن دينار على أنه لا يصح مركوعاً ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذه وهي مجهولة كما أرد فقول وقد ما إذا كان سجوء أفضل إلا ما هذا شخص بعض ما قول حلم على شخصيني قوله يعني صحة مقفرة مسلمة وهذا يعني أفضل رائح لا لا بحيح مسلمة ناسك كي برأيها قوية رفع تلك الحمد الرائحين ناسك أفضل إلا ما أفضل عربا أفضل نوية ما جلنا به أنه وهي الأربية المدينة ما وهي من أهل المدينة من عادته أن لا يفضل إلا رجل أبجل هاذا تنذيقة قال هفأتاً كتبت عنه المنطق قال لا فلا تنذيقة أكتبت عنه فقال شو سجين في هذا النسجي كلهم استذقا به المنطق وما كتبت عنه واحد منهم لأنه ليسوا أهلهم للسجين إنا <تصفيق> أذكر إن عن نووي أقول أقو نووي أكثر رواه أبو داود بسناد فيه لكن قال رواه أكثر رواك عن أبو سلامة موقوف عريها من يكفي شخص. يكفي شخص. يكفي شخص. <تسجيل> لإنه لا مجال لقره. يكفي شخص الإمام مالك الله الله. الله الله مالك الله إمام غايد. من جهي إلا قد عرض هذه المرأة وعرض أنها مقبولة. عادة أن أخبار النساء أنه يعني ما الا إلا النساء. <تسجيل> يعني أخبار من الأمثلة ما يقول أنها كثيرة من النساء. فهذا شيء يختص بالنساء. هذا بنساء الله. صحفه الحاكم ووافقه الزهد إذا كان الناس قد على الحاكم الزهد يجب هنا بشوبهم أربعان ولكن بعدهم قالوا ثقمه ثقمه ثقمه وسلط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه هذه مسألة خلافية وتقع كثيرا يقع التساهل فيها كثيرا عملا بالمذهب الثاني فعندنا الذي عليه العمل والفكية أن الرجل لا يصلي وهو مكشوف الموكبين إذا كانت الصلاة فرضا وذلك بهذا الحديث الصريح الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من هسد في رواية على عاتقيه والعاتق هو المنكس والمعنى أنه لا إذا صلى صل في ثوب الواحد يعني ردا فلا بد ان يجعله على عاتقيه وإذا لم يكفيه ما فلا بد أن يكفي أن يسطر به واحدا منهما هذا يدل على أنه بالهرب يحتاط لها ويستر ما أن كان من جمي أعلى جسده بيادة على عورته ولو يصف جسده بما فيها المنكس لأنه إذا انتدع إلى المنكس سترى مقدر الظهر وسترى ما يحاليه من الرقم فيقول قد سترى على جسده وأكثره واما النحل فيحافظ بها والحاصل ان هذا هو دليل من قال ان الهرم يحافظ بها على ستر العاتقين او احدهما اما القول الثاني وهو انه يجوز الصلاه بازال الهقف بدون ستر المنكبين او احدهما دليلهم من حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الثوب سابغا او واسعا فالتحف به واذا كان ضيقا فالتذر به واجعله ازارا والمراد بالثوب القطعه من القماش اذا كان واسعا فاجعله رداء زحافا التحف به أي على جسدك كله يستوعب المنكبين كبين ما تحتهما إلى ما تحت الرقبة يعني إلى الساقين يعني ذلك فإذا كان ضيقا وقصيرا فاجعله إزارا لتجر به وإزار عادة إنما هو على العورة من سرة إلى ما تحت الرقبة الإزار نعرفه كإزار المحر كيف نجيب عن هذا الحديث ونحن نقول في الهرم يلزم كثر النمك نحن له على انه في النحل ان النهل يخفف فيها فيجوز ان يصلي وليس عليه الا اذار ما له كذلك روي ان جاء الأَبِ الأَبِ الأَبِ انه الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ الأَبِ وقال وكانت صلاته تلك الأَبِ وقال الأَبِ الأَبِ يراني جاهل الأَبِ سيعرف ان ذلك جائز لما قيل له كيف تصلي بنوم الواحد بالجمهور على انه يصح الصلاه في الثوب الواحد يعني كرداء يلتفوا به او اذان يستدعوا به ثم جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا وسع الله عليكم فوسعوا فلا رجل في إذار ورداء في إذار وقمير في رداء وسراويل في إذار هي رداء وتبال وعددان وعشيا أكد الإنفال هي هو بيت على الأقل إذار ورداء أو قبيص و يعني جرع وإذار أو رداء أو نحن ولكن يهدع من باب الاستخداء لأنه قال إله رسو الله عليكم فوكّر فنحصل أن الإنسان يتأكد فيها فيؤكد أمرها فيستغر فيها من منكبين من هريضا يقع خطأ <تصفيق> لذلك من كثير من الناس لفرق العمل بهذا فمنهم مناثر بمكه مكة وهم حلمون يصلي أحدهم في الإزعر ويرقى الإزعر إزعره كجراش استدرالي يأتيه بزعره من الأرض أو من الغبار، ويبقى ما تشوف الظاهر وما وربما خيسر إزعره و شيء من عورته من تحت الصدمه و له ذلك فيقع في ما يبطل ثلاثه عند جمهور العلماء و عند اكثرهم فينبه اذا اصلى في اذلاله و فما شرداءه و ايضا من اخرين في غير ذلك مثلا كثيراً من الناس يلبسوا الفاميلة التي ليس لها أثناء وتسمى علاجها ما لها شيء يسطر الملك إن ما هو حيطاً أو شبه حيطاً في جانب الرقبة من هنا ومن هنا الذنب مباهش وكذلك قد يبرز الثدي أو ما يحاليه فأنه هذا ما سفعله كبل، فيناده أيضا على أنه في الفريضة يؤكد أمر، فيأمر الفريضة لينصلي وقد سف، وقد سترى من كبل. أن يلبس مثلا قميصا أو عناة يلقيها على منكبه، فسترو المنكر زياده على ستر هذه لأن تسره. حتى يكون ممتثن من, من الأمر هذا الحديث الشيخ القائل بن عدد سنسا ترى كذلك الشيخ القائل بن عدد سنسا ترى وليس حتى ترى إن جاء من هذا الحديث لله يقترب إذا يعني يصلي يلحادكم يستوضع ومن صلى في معصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن كان ناسيا أو جاهلا صح ذكره المجلو إجمعا هذه أيضا مسألة أخلالية مهنو من الله تعالى حظنا أو ان فالإعتداء على اموال الناس بغير حق فالشوم المنصوب حرام والذي قد اغتصده أخذ ما ليس له وتأنت ما ليس له فاذا تعبد فيه جمع في عباده بين طاعه وناصيه طاعه بركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وناصيه باستخدام هذا الثوب المنصوب الذي ليس بحلال له بل هو حرام عليه فيغلب جانب التحريم فتنفض صلاته و الحقوا بذلك ايضا يصل اذا صلى في ارض المنصوبه فانها تنفض صلاته وهكذا اذا توضا بماء المرصوب وما اشبه ذلك فلا صلاه له وخالف بذلك كثير من العلماء ولعله الارجح وقالوا تصح مع الاثم وذلك لان الاثم حاصل باستعماله لهذا الثوب سواء استعمله في صلاه أو استعمله في نوم أو استعمله في مشي أو ركوب هو آثم الإثم مختبط معهما لا مهلا يستطلب منه الذي أغتصبه عليه فنقول صلاته مع الإثم ولعل هذا هو الأرجح نتيجة الخلاف أن إذا صحناها مع الإثم ثم تاب لا أمره بالإعادة، لأن الله لا أمر بصلاة واحدة مرتين، وهو قد فعلها رصلها على الهيئة المطلوبة، فإذا كان كذلك فلا يؤمر بالإعادة، وأما إذا قلنا إنها لا تصح على قول الذي عند مقال فنام له، فإنه يعيد. إذا تاب يعيد أو مثلا تذكر فإنه يعيد ثم ألحق بذلك أيضا ثم الحريب الحرير النوع من اللباس الذي ينسجم من الإبريس الذي هو من دود القز هذا النوع من الحرير هو من أنفس اللباس وأغلاها وأنزعها ثمناً ولأجل ذلك فرن لباسه على الرجال دون النساء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولكونه لباسه أهل الجنة كما في قوله تعالى ولباسهم في اخرين ولانه من ارقى الالبسه واذينها واحسنها توعد من تعدله في الدنيا بحرمانه في الاخره فلما كان محرما لمسه فإن العباده به لا ترفعه هذا هذا القول فَلَنْ صَلَّى لِذَوْدِ حَلِيرٍ لَإِنَّهُ يُرِيدِ إذا تاب وعلى الطول الثاني انه لا يُرِيد وما إذا كان ناسياً أو جاهلاً أن هذا حرير أو أن الحليل محرم أو أن هذا مغفوم أو لا يعتقد من غفل حرام أو أن صلاته جائزة فالجاهل ونعجر <تصفيق> من جهل الشيخ يقول كل شيء عند الفراغة يعني مقروح تصفى السفير لأن هنا طعم مقروح طعم خرام ولا تسحل ثلاثة اليه لكن غير من أن قال إنه حرام ما تسحل ثلاثة اليه والإجمع على أن لمس الحرير فراء حرام على الرجال. وإننا ارتلاه في الصلاة هل تفتح به أم لا؟ سيد الشيخي بالنسبة للأسل إذا كان قالوا لا قالوا عند ربنا فعل إذا كان هو طول الأصل الذي لا يتفر الأمر إلا هو إذا كان مصوبا تفتح مكتوب. أما إذا كان عليه فول يتفر عمرك ولديك فول مرسوط فأحفت سيد قالوا هذا نهال إذا وظهر ان المساله خلابية من الأذى وان الزباس الحديث يعني الرسالات مرسل لها عندهم ولو كان عليه غيره ان من يقول انه يذكر قد اشكره واحد العقل الشيخ وقال ان كان من فريقه يعني من برد كبر وما يكفي الحبيب هو لهم كذبه في الناس وتعامل ولكن قد يمسه دعم الناس بحاجة ولا يحرم عليه فترخص به النبي صلى الله عليه وسلم بالذبير والبعروف من كانت بهمة فاستدل مبساة فيه على أنه أخف أخف شأنا من غيره ولو كان أنه يمنع نمسه وأباح نمسه بالحرم يعني لأنه يجلد بها التباهي ويظهر الارتزاج والكبرية وخياله وإن كان ممنوعا ذلك في غيره فلما كان قل وخي صديقي لأماكن دل على أن الله أحفو الأمر المنصور ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لانه يحرم استعماله وفي حرير لعدم ولا يعيد لانه قد رخص في نفسه في بعض الاحوال كالحكه والضروره من قال كان عنده هذا العضو يعني يصلي في هذا الصلي يجد يقول يصلي لوجد ثوب يعيش، وهذا فيه حرب وذلك لأن الله ما كلف الانسان ان يصلي نرضك صلاة رحلة فإذا لنا حالات إما أن يصلي عرياناً ولم ره بالعادة وذلك فشقاً وإما أن يصلي في هذا الحديث ونامره بالاعاده اذا وجد غيره واما ان نامره من صلاته ولا اعاده ولعل الاقرب انه يصلي فيه ولا يغيب وذلك اولا انه وان كان محضرا عند الاذن فاصل حتى غير الذي استعمله لانه مثلا اذا قصد على استغلال وعلقه لِأَنْ لَيْسَهُ وَأَقْتَلِّ الْجَمَالِ وَنَحُلَكَهُ هذا اسم غصب فقاله له إنه إنسان سوء مُعَلَّقَهُ صلى الله عليه وسلم اسم غصب فهذا كذا لسان إلا صلى به فالأهل حاصل ان عن صلى بيه ومن يصلي فالأقرب من هذه الحالات انه يصلي فيه لأنه يحتر به ستواركه هو, ستوارك. هو أرضا من صلاة الأنيابة لغاوه هذا فائده اعاده فذلك هذا هو الي يصد لي الي يصد ولا يعيد او يان يعيد ولا يعيد الامر دخلاته وعدم العامه هذا عندما قال يقال انها وقال انه يصلي عريان ولا يعيد ولكن القولين ذوي إنه في في وقال إنهم يصليون الصبح بالحريم ويغيب وهذا ما فيهم وقال بعض أنهم يصليون ولا يغيب إن شاء الله. اشفعي ضف حول خامس رمضان يؤخر الصلاة وروخ الوقت حتى جد ما يصلي. ذكر في أمر كان متأخراً قلنا إنه متأخراً يتأخر إذا كان كان يؤخره الى اخر وقت الخشية خروج الوقت وفي نفس لعدم عدم ويعيد ما يحقق لي ان يكون هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفضل هو الذي يفضل هو الذي يفضل من الذي يفضل هو الذي يفضل هو الذي يفضل اما ذكره كان اولي الولد هذه يا صالين و ا찬ن ف찬ن الله يا شلون الله قال يا مهاجس ارجعوا الى بغداد مجا فلك ارجع واحد بغداد ثلاثه بغداد انما وهو عدل وان الله لا يخلل ثلاثه بسد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 لما كان حرام ونبسر ولو مثلا انه قصير بكل حال كان هذا مذيئا عنه العبادة حتى لا يدنعه عبادة لنا الطاعة والعصير والاسبال ماسية بكل حال ولكن في امكانه ان ينفعها الله قليلا مثلا إسامره مثلاً أو ربه هو أو ما أشبه ولكن يعني ليس مهن الحريب لأن هذا إنما هو على جزء جسد من جسده وما تحت ما تحت من شعب على جسده كله على كله نقول إنه آهما وتصح صداته كذلك العبيس الحريب آهما وتصح صداته ذلك نبي الله ونقول نذكر صلى الله عليه إذا اذارا او رجع الى كان المستعرب اذا او كما يسيرا في هذه النقطه يا لو قال هذا لو ان الناس لا بده ان يكون يشتروا الجسد ولا يصيح البشره فاذا كان الناس شفافا فانه لا تحصل به استشاره مسترخنه فلا بد ان يكونوا صفيفا وحجروا ان توصفوا وراءه البشره فاذا كان الجلد من وراء هذا السوق أن تستطيع أن الشعر الذي يكون جسد ونولا جسد بياض أو سواد أو حنرة أو درس النفلا أو طرحة في البلد تميزها أو شاشة إشامة فيه أو بعشبها ذلك تميزها وراها أهل الثوم فليس نساكد وذلك لأنه لم يستطع ما هو من أي شر إذا كان لا توصف المشا لا توصف المشا ما تلو رائح فتوصف الخيرات يعني سهل كثيرا من, من الناس ل ل بدون وذلك لأن هو اللي مثلا سهل بين مصفي خفيف رقيق يعني تستطيع ان ترى سواد النشرة وراءه ثم يلا تتاحته ثبانا والثبان انما يستطيع الى نفس الغرق او نحو فينقع الشر الغرق بالت يعني تصفهم وراءه سواد النشرة يوم يامها فنحن هذا لا تترعورك وهكذا مهلا اذا كان الثبان قاصرا عن السطره وعليه مثلا فانيلت قد انشنغت فوق السطره وغادت السطره وما حولها لا ستر عورته او انحسر الطبال من خلف ما يحالي السطره وقصرت الفانيلت ونحوها لا ستر عورته لينبه من من هذا الشكل نلزم زيادة نلزم إذا كان إن خفيف خير نلزم أنك أنك ما ستفعل إن إن ان تلبس البال يصير إلى رقعة أمل وإن ان تلبس ثوبا طيبك ربكم جاه أهل أهل أهل وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا قال في الكافي ويتخرج أن يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه هذه مسألة الخلافية حتى في المنهج فهذه المنهجة في هذه المنهجة إذا صلى في ثوب النجس فهل يعيد أم لا يعيد أو صلى في مكان النجس ولعل الصواب انه لا يعيد إذا لم يجد إلا هذا الثوب النجس ولم يجد ما يطحره به ويعصد نجاسته إذا يقوم يصلي صلى ويعيد فصلى فيه ويعيد لا وجد ثوبه أو وجد ما يغسله به والصواب انه يصلي ولا يغيب لذلك إذا صلى في مكان مجلس ولم يجد مكان غيره فاستجيب قد يكون المفتون في مكان مجلس ضيق ولا يجد مكان غيره قد يبقى فيه اياما او اشهر ولا يجد ما يفرشه الله سجادة يصلي عليها ونحن ذلك يصلي على حسد غانه يصلي على تلك الأرض ولا هدفة ولا إعادة عليه ونسألها. ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج وموه بذهب أو فضة لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم صححه الترمذي يقول أنه يحرم المنسوط أو المنوح بالذهب ينفضه النسج يكون في السياب بالحرير ونحور نسيج الثوب يعني إخلاحه بالنسج من قطن أو من كتان أو من حرير أو من دباج أو من سائر ما تنسج من هالسياب فإذا كان الثوم رسوجاً من الحرير فلا يجوز الرجل لبسع بغيث صلاة والصلاة بطلق الأولى وذلك لهذا الحديث الذي نصره أن السيابة من الحرير وفلية من الذهب حرام على الرجال دون النساء مضيح للنساء رباة الحرير والتحلي بالذهب بحاجتهن الى التجمل حاجة المرأة ان تتجمل امام زوجها ونحو ذلك بحاجتهن الى ذلك وبيخ له الناع يتجمل بالحياب الخليل وبالحلي من الذهب ونحوه اما جنوه سمعناه النقلي اذا كان هذا الثوب قد طلي جنائلها وفي ذلك الزهب مثلا ويطفخ في هذا السوق وكذلك الفضة ماء الفضة يطفخ به هذا الزوء فأصبح الزوم مموحا مثلا يجهد للرجل أن يلبسه فالمموح هو النطلي بماءه أو المرصع فيه ماء الزهب أو الفضة فالرجل يجوز الأرض أن يتحلى بالفضة يلبس مثلا خاتم حظه او نحوها ولكن الحرير ما يجوز له ان يتحلى بشيء منه واما الثياب فلا يجوز له ان يلبس المموحه بالحظه وبطريقه الاولى المموحه للذهب لانهما خرام غليشي ابيح له رقم من الحظه شيء يسيل وأكينا إن شاء الله في الذكاء الذكاء النقلين ما يوجد استثناء من الذاب ينفع الله يعوّض حال الرجل حلة المنطقة وحماية السائر والحوارات وذوقه قه يسألون ذلك من لا لا المستقيم من أذاب اللي ذاصل ما يبايل ما لا يلب ولكن كثيرا منهم يكتفون بذكره في صلاة الصلاة يركون ما يلبه ما لا في أثناء صلاة الصلاة. ما الأحقاش المموه الحريات؟ جالب على موقته. هو المحرم هو المموه. يعني المقلية ببماءه، وكذلك يلحق به ما هو أكثره. أما اذا كان في فيه في فيه قطعة متقاطعة، لا لا لا هذا شر ذلك ماذا؟ ذي لا يقال مروه الحين. هي قالت شو تفعل في هذا الرجال الآن؟ وقال إن مقلية بمس الطبق عليها المنوح. ما لأن المنوح هو الذي مروه ولاذي أزيد بعد ما كان جامعة جامدا لما تقول يا جماعة شو هو مايا هل ينام طيب مايا يجي للناس طيب مايا من المدرسين يروي من رواة الذهب أو ذهب طيب ما يطلع دهشنا ما يطلع ما, يطلع ما, يطلع ما, <تصفيق> ما مثلاً خيوط, خيوط. من شقية ياديوس ما من ما لا الداخل هو منك نسيب ضد الخصم قدر قدره وهذا يمكن ان اصله الى لو دخل مراجعه شكرا لكم مثل شيخه دوكامه كبيره جدا يعني يصدقون من الشئ اللي في الله هو شيء من الأصبار الأخرى وهذا يقول أن هذا جريفته للذي مره هذا فأسليه ولبس ما كله أو غالبه حرير لذلك ولحديث عمر مرفوعا لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمد أما, أما العلم أما العلم, العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه أبو داود أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال بالكافي وإن استويا ففيه وجهان أحدهما اباحته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم يا لكم نستهى عن الحريق آسية منها ما سداه حريق السداه هو اللحبة معلوم لون أن السواب له أسلاق تنسجه الطول وتنسجه العرض والتي تنسجه العام تكون خفيه تسمى يحمل خفيه والبارزه الظاهره هذه تسمى سدى ما يقولون فلان يسدي ويلحن يسدي يعني يجعل السدى الذي هو الخيوط البارزه ويلحن يعني يجعل الخيوط المعترضه التي هي خفيه ومنهم قول ابن القيم وعند مراد الله تميت عند مراد النفس تثدي وترتد فالالحان هو الاكلات الخفيه فاذا كانت اللحمه من الحريق لن تكن بارزه لان العبره بما وهذا ظهر وهذا الظاهر لما هو قطن مثلا هو كتاناً أو ما عاش بها فيبعد يرباحه ذنبته إذا كان ظاهره ليس حذيراً فإن كان في ظاهره حديث تلك حديث تلك قفل مثلاً أو كتان فإنه لا يجب إذا كان أكثر أكثره غهوراً فلا يجوز ذلك كذلك إذا كان معلما، فيجي ويستهلا. إذا كان مثلا فيه رقعة فعل يعني كان يكون الخرق مثلا فرقعة هذا هذا من رقعة حرير نعله ذلك وأباحه أيضا السجع الف الزرع ولجنه الجيب يعني ما يزعل على مدخل الرأس. إذا جعل الحرير وكذلك سجه الحراء يعني قد تحتاج حافاتها إلى أن يلص عليها خطة الحرير ليكون أم عملها أو ليكون أبقى لها فإنه بهذا مما يستفق يرخص فيها كذلك إذا كان البارد معسيان إذا استوى البارز بكونه حرير وخفف مثلا مستويات فمنهم من يقول يغلب التحريك والملح فلا يباح لباسه ومنهم من يرخص فيه ثم اذا كان الغالب الحريق مثلا الثلاث خلالها أنهم الثلاث خلال الثلاث الغالب للظهور القطب ذهب مباح وخلاله لما إلى السوياء كما سمعنا يقول أنه إذا كان سياره إجادة سمعنا والاحتيار أنه فيه الله به في الحديد الأصل أنه هو ما نشي من هذا النسيج الذي هو جذر قد وعما ما يسمى الآن حريق فوالب أنه حريق سلاحي إذا دخل تنسينا فليس هو من بالحريق الأطلق حريق الأطلق قد يكون أنه نسيح ورميع القيمة قد يكون يعدو منه كثيرا من الأجنى عدم الأكل إليه والاستفاض على نوده وما إلى ذلك فإذا كان أن هذا الموجود اللي هو ولو سمي هذا اللي هو سمي حديث وما ذلك هو رقونة فأفضل يتنزلها عنه يستك حتى ولو أن يكون هذا حديث أصلي يتنزلها عنه حتى إِذَا أَذَعْتَ عَلَىٰ نَارٍ مُحَارَبَةٍ وَجِسَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ لَكَنَّ السُّكْرَ عَالِمٌ الْعِنْقُ